بسم الله الرحمن الرحيم يا سيم والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم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 وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون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 لَا إِلَّم تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَئِن ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ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 أَأَتَّخِذُ <تصفيق> مِن دُونِهِ آلهَةً يُرِدُّنَ الرَّحْمَانُ بِظُرِّ لَا تُغْنِ عَنِّي لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ إِنِّي إِذَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ <إن> 124. ويامنت بربكم فاسمعوني قِيلَ ادخل الجنة قَالَ قال يا ليت قوم يعلمون 126. بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين 127. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند السماء وما وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة إن كانت إلا صيحة واحدة فإذاهم خامدون يا حسرة على العباد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 والقمر قد درناه منازل حتى عادك العوجون القديم لالشمس ين بغيلها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلون في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريق لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين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 ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأكذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون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 آمِينَ وَأَنَ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَقَد أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَصْلُهَا الْيَوْمَ اصلواها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أضجلهم بما كانوا يكسبون